أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ر ج ي م و م أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ ا ء فَأَنَّ للعلوم ه خُمُسَهُ ل س ل وَلِذِي الْقُرْبَى ل و ا ت الاسلاميه م س ك ي ن وَابْنِ ل ب ي إِن آ م َ ن ت موسوعه النابلسي و م ا للعلوم ق ا ج م ا ا و ل على كل ه شيء قدير إذ الاسلاميه ع د و م أسفل منكم ولو توعدتم في ولكن ا ر أسفل م ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن ا ل ل م و س م ي ع عليم ي ي إذ ر ك ه النابلسي ل ه في م م ك للعلوم م و م ل الاسلاميه ل بذات ا ل ص د و ر و إ ذ ي ي ر ك م ع ه ا ل ت ت ق ي في ي م أ ع ن ك م ب ل ي و ي ق ل ل ك م في أ ع ي ن ه م ل ي ق ض الله أ م ر ا كان م ف ع و ل ا و إ ل ا ل ل ل ه ترجع ا أ م و ر ت و س و ا ا ا ذ ك ر و ل ل ه ك ي ر ا ل ع ل ل ك م ت ف ح و ن و و أ ط ي ع ا ا ل ل ه ر س و للعلوم ه و ا ت ن ز و ا ف ف ت ش وتذهب ر ي ح ك و ا ا إن ل ل ه مع ا ل ص ا ب ر ي ن و ل ا تكونوا ك ا ل ذ ي ه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 وقال لا غالب لكم اليوم من الناس و إ ن ي جار لكم فلما تراءت الفئتان ل ك ص على ع ق ب ي ن وقال إ ن ي بريء منكم إ ن ي أ ر ى ما لا ترون إ ن ي أ خ ا ف الله موسوعه ا ل ن ا ب و ل ذ ي ن في ق للعلوم و ب ه م مرض ا دينهم ومن ت ك ل على ا ل ل ه فإن ا ل ل ه عزيز ي ح ك م ولو ترى ت ل ف ى ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ا ل م ا ل س ي يضربون ب وجوههم و اذ و ارسلتم منا انكم تنكرون ل ي س ب ظ ل ا م ل ل بآل ع ب د كدأ ا ر ع ومن ن والذين ق ب ل ه م كفروا ب آ ي ا ت الله ف أ خ ذ ه موسوعه الله ب النابلسي قريب للعلوم الاسلاميه ا ب شركه سميع الهدى ش ر ك ف ر ع و ن و ا ل ذ ي ن ق ب ل ه م كذبوا ب غ ي ا ت ر ب ه م ف أ ه ل ك ذ ا ه م ب ب ذ ن و ه م و أ غ ق ن ا آل ف ر ع و ن وكل كانوا ظالمين إ ن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 فانبذ إ ل ي ه م على س و إن ا ل ل ه ل ا يحب ا ل خ ا ئ ن ي ن و ل ا ي ح س ب ا ل ذ ي ن كفروا س ب ق و إنهم ل ا ي ع ج ز و ن و أ م ا ل ه م م ا ا س ت ط ع ت م من قوة وأعدوا ل ه م م و س و ومن ر ب ا ط ا ل خ ي ر ت ه ب و ن به عدو ا ب ل ه وعدوكم و آ خ ر ي ن دونهم للعلوم م ن ه ا ل ل ه ي ع ل م م م ه و ا تنفقون شيء في س ب ي ل النابلسي ل ه يوفى للعلوم الاسلاميه ه و و ت على الله إن موسوعه ل إ ن يريدوا خ و ك حسبك فإن ا ل ل النابلسي ذ ي أيدك ب ص ه ا م م ن و أ للعلوم ف بين ق و ب ه أنفقت الاسلاميه في ا أ ر ض ج م ي ع ما ف ن ق ل و ب م ولكن الله ألف ه ب ي ن موسوعه ز ز ي حكيم يا ي أ ا ا ل ن ا ب ل س ب ك ا للعلوم ن الاسلاميه ن م ؤ حرض ا ل م و س ن ع ل ى ا ل ق ت ا ل ن يكن منكم عشرون ص ا ب ر و ن ي غ ل ب و م ئ ت ي ن وإن يكن ي منكم مئة غ ل ب و ل أ ل و م ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ي غ ل ب و ا م ي ه كفروا موسوعه لا النابلسي آ خفف للعلوم الاسلاميه فإيكم منكم مئة ي ألف غ ب الفين بإذن الله و ا ل ل ه مع النابلسي ص ا ب ر ي م كان ن ل ي يكون أن ه أ ر حتى ف خ ن في ا للعلوم أ ر ض ت ر الاسلاميه ه يريد ل آ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 إن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ر ل ا م وإن ي ر و ه فقد خالوا الله موسوعه ن فأمكن قبل منهم ا ل ل ي حكيم م إ النابلسي ذ ي آ م ن و وهاجروا وجاهدوا أ م و ا ه وجاهدوا بأموالهم م و أ ف ه م ف س ب ي ل ا ل ل ه و ا ل ذ ي ن و و ا ل ا أ و ل ك ب ع ض ا م أ و ل ي ا ه و ا ل ذ ي ن آمنوا و ل م ح م ج ر و ا م النابلسي ك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 إلا ت ف ع ل و س و ت ن فتنة في ا ل أ ر ض و ف س ا د ك ب ي ر و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و م ا ل ا وجاهدوا في س ب ي ل ا ل ل ه و ا ل ذ ي ن س و ا ء ا ل ئ ك ه م ا ل م م ن ن و ح ق لهم ورزق ر ك ي م و ا م ن و ع د و ه ا ج ر و ا و ج ب ل د و ا م ع ك م ف أ و ل ئ ك منكم و أ و م ا ل أ ر ح ا م بعضهم أ و ل ى ببعض في ك ت ا ب ا ل ل ه إن الله بكل شيء عليم براءة موسوعه النابلسي للعلوم ا ل م س ل ا م ي ن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 فإن ت ت ب م ف ه و خير ل ك س و إ ن توليتم ف ع ل م و النابلسي ك ر للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه موسوعه ش النابلسي م ي للعلوم د الاسلاميه ه ا ل م ت ق ي ن فإذا س ل الأشهر ل خ ا ر ح م ف ا ق ت ل و الله ا م ش ر ك ي ن ا ق ت م ا و وحصروهم م وقعدوا ل كل الصلاة مرصاد تابوا وأقاموا فإن الزكاة خ ح س ب ي ل ه م إ ن الله غفر و إ موسوعه النابلسي ك للعلوم الاسلاميه إ ن ه م قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عياد الله وعياد رسوله إ ل ا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إ ن الله يحب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 إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون لا يرطبون في مؤمن إ ل ا ولا ذمه و و أ ل موسوعه ا النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ا س م ا بعد ع ه د ه م و و ط ع ن ا في ل ح ي ن ك م فقاتلوا أ ئ م ة الكفر إ ن ه م لا ايمان لهم لعلهم ي ا ت ه و ن أ ل ا تقاتلون قوما كثوا ايمانهم وهموا ب إ خ ر ا ج الرسول وهم بداوكم أ و ل م ر ة أ ت خ ش و ن ه م ف النابلسي ل ه أحق أ تخشوه, تخشوه إن ن للعلوم الاسلاميه ل ه ب أ و خ ز ي م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 موسوعه ا ع النابلسي ن س للعلوم حبقت م ا ه م ف ي النار ه خ ا ل د و ن ن إ م ا يعمر م س ا ا ج د ل ل ه من آمن ب ا ل ل ه و و ل ي موسوعه ا ل آ النابلسي ة للعلوم الاسلاميه اسماء الله م ه ت د ي ن أ ج ع ت م س الحسنى ا ك موسوعه ن آمن النابلسي ي و ه للعلوم ا ا يذدي ل ق الاسلاميه ل الذين م ي في ن آمنوا وغاجروا وجاهدوا ب ي ل ل ه ب أ و و ا سبيل ب الله أ م و ا ل ه س و ع ظ م درجة ع ن د ا ل ل ه و أ و ل ئ ك ه م ا ل ف ا ئ ز و ن ي ب ش ر ه م ربهم برحمة منه ورضوان وجنات I'm not a d إخوانكم أولياء لا تتخذوا ك موسوعه ا ا ل ن ا س ت ح ب ا ل ك ف ر ع ل ى ا ل إ ي م ا ن و م ا ل ا و ل ا م ي ه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 جنودا ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه فلا ل ا يقرب موسوعه النابلسي ا للعلوم من فضله إن شاء الاسلاميه اسماء ي ن و الله و ل الحسنى ب ا ي و م ا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ي د ي ن و ن دين الحق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 ل ي موسوعه ا ل إله ل ا هو س ب ح ا ن ه عما ي ش ر يريدون أن نور ك و يطفئوا ن أن ل ل ه ب أ ف و ا ه ه م ويأذى ا ل ل ه إ ل ا أن ي ت م نوره و ي أ ى ا ل ل ه الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى, بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون